ما زلنا في توضيح المقصد الأول من مقاصد المال أنه قيام لحياة الناس. وقد طلبت من الاخوه والاخوات أن يلخصوا العشرين صفحة الثانية لكن سنتجاوز ذلك هذه المرة واحاول أن أرخص لكم أهم القضايا المطروحه في هذا المبحث وضحنا فيما سبق أن الآية المحورية هي قوله تعالى ولا تنسفها مالكم التي جعل الله لكم قيامة وبينا المعنى من قياما ومن قيما على قراءة نافع وبينا أن الأموال لا تقوم بها فقط مصالح الدنيا، إنما تقوم بها مصالح الآخرة وإن أن المال قيام للأمم ولو كانت كافرة ثم بينا أن من المقاصد التبعية لكونها قياما أن يقصد إلى حفظها وأن مقصد حفظ المال من المقاصد الترورية الكبرى والمقصد مقصد حفظ المال يتعلق به جزئين أو نوعين من الحفظ الحفظ الوجودي وذلك بطلب المال والسعي في تحصيله وأن هذا من المقاصد التي حثت عليها الشريعة وأن هناك مقصد أن هناك حفظا آخر وهو الحفظ العدمي الحفظ العدمي حاصل بتحريم الوصول إلى مال الغير بالسرقة أو بالغش أو بالمرابات والكلام الذي يذكر في المباحث يقرأ على سبيل الاستزادة وعلى سبيل التوسع، وإلا يكفيكم يعني أن تضمطوا هذه هذا التسلسل، فالشرع أمر بحفظ المال، الشرع جعل المال قياما وبالتالي فقد أمر بحفظه كمقصد من مقاصد الشريع هذا الحفظ يكون حفظا وجوديا بالحث على طلب المال واكتسابه وجعل ذلك من علامات القوة المؤمن وجعل ذلك بابا إلى أن يؤتي المؤمن الزكاة فيكون عند الله من المقربين وذكرنا لكم بذلك حديث أهل التثور الذي قال عنه رسولهم ذهب أهل التثور بالأجور وحفظه حفظا عدميا بأن حرم كل ما يؤدي إلى تضيع المال أو الوصول إليه بغير حق طيب سنضيف قضية مهمة هنا وهي في الصفحة الخامسة والعشرين تحت عنوان المال يتعلق به حق المجتمع والفرد مع وهنا نجد مصطلحا جديدا يسمى مال الله أو حق الله حق الله حق الله في المال فما هو حق الله في المال؟ هل الله عز وجل يأخذ المال وينتفع به حاشا وكلا إذن فما هي الأشياء التي تجعل المال ينتقل من كونه حقا للفرد إلى أنه حق لله سبحانه وتعالى يقول القرافي في وضح هذا المعنى صفحة 26 يقول انتقلوا لبيتباه ينتقل إلى أدرى أحمان المقارن لا محمد القحطاني مصارف الزكاة لا لسه لسه ما ما قرأت من خلواني نقرأ النص هذا ونفهم ماذا يراد مني حق الله في المال يقول قد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون ما هو حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات إن الله تعالى إنما حرم صونا لمال العبد عليه وصونا له عن الطياعي بعقود الغرر والجهل فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزر حقيرا فيضيع المال فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضيع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وأخرته ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضيعه من غير مصلحة، ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه. كذلك تحريمه تعالى على المسكرات صونا لمصلحة عقل العبد، عليه وحرم السرقه الصون لماله والزنا صونا لنسبه. إذن هنا يلاحظ القرفي، رحمه الله تعالى، أن هناك شيء أن يسمى حق الله، فالمال ليس لك. انت في الحقيقه وان كنت مستخلفا فيه لكن اعزكم الله خيرا وضعت النص لكن حق الله فيه في ان لا تتصرف فيه الا في الاطار الذي اباح لك ان تتصرف به فيه ولذلك قالوا لا تعطوا السفهاء اموالكم أموالكم وعن المال مالك أنت لكنه سماه أموالك لأن مال الأخ بمثابة مال النفس ولأن الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك كما قال ابن عربي في تفسيره إذن انتقل إلى الصفحة 27 نجد أن ابن عاشور يعلل تلك الإضافة في قوله أموالكم قال وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكي المختصين به في ظهر الأمر ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الأمة جمعة لأن في حصوله منفعة للأمة كل كلها لأنما ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة انتقل إلى الصفحة 27 أخ أيها أحسنت فمن تلك الأموال ينفق أربابها ويستأجرون ويشترون وتصدقون ثم تورت عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها فإنتفعوا العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف ومتى قلت الأموال من أيدي الناس تقاربوا في الحاجة والخصاصة فأصبحوا في ضنك وبؤس واحتاجوا إلى قبيلة أمة أخرى وذلك من أسباب ابتداز عزهم وامتلاك بلادهم وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم فلأجل هذه الحكمة عداف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لهم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة يقول الدكتور يوسف العالم وفي نظري إن المال ملك لصاحبه ولكن حركته تعتبر مشتركة بينه وبين الجماعة وحق الجماعة فيها غالب لأنها تستفيد من حركة المال مهما كان نوعه أو مجاله وإذا قصد صاحب المال بماله تلك المصالحة والمنافع لأمته فيعتبر هذا من باب الإنفاق في سبيل الله ولو بطريق غير مباشر. طيب إذا فلسفة المال في الإسلام مختلفة عن فلسفة المال في النظرة الرأس مالية ومختلفة عنه في النظرة الاشتراكية. فالنظرة الرأسمالية تجعل الشخص مالكا لماله حرا في التصرف فيه كيف شاء بينما في النظرة الإسلامية يجعلك مالكا لكنك مقيد التصرف لأن في مالك ما هو من حقك وما هو من حق الله أي من حق المجتمع عليك إذا حق الله هو حق المجتمع في المال لذلك فإن تضييع مالك هو إضرار ليس بنفسك فقط بل هو إضرار بالثروة العامة التي تشكل ثروة المجتمع كل هذه نقطة مهمة ومن أهم ما تميز فلسفة المال في الإسلام أو قل من أهم ما يميز عقيدتنا في المال النقطة الثالثة غير مطلوبة طيب النقطة الرابعة هي استقراض جيد فالمال خير وليس وسخ الدنيا والمفاهيم السلبية في المجتمع تؤدي إلى نتائج سلبية على صعيد الأفراد وعلى صعيد المؤسسات حين يعتبر المجتمع أن المال مجرد وسخ من وسخ الدنيا، وحين يعتبر المجتمع أن سمو العبادة لا يكون إلا بالتقلل والزهد، فإن كثيراً من المظاهر في المجتمع تكون مظاهر تدعو إلى الركود والمسكنه وتمكن أعداء الأمة منها ولذلك تنبيه على أن المال خير وليس وصحى الدنيا مما أشار إليه القرآن وسمى المال خيرا في كثير من المواضع يقول تعالى فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا قال عن الإنسان وإنه لعب الخير لشديد هنا نجد كلمة الشيخ محمد عبدو التي في الصفحة 32 يقول فيها تفسير المنار قال صاحب المنار في قوله تعالى التي جعل الله لكم قيامة قال في هذه الجملة من الآية تحريض على حفظ المال وتعريف بقيمته فلا يجوز للمسلم أن يبدر أموالهم وكان السلف من أشد الناس محافظة على ما في أيديهم وأعرف الناس بتحصيل المال نجوه الحلال فأين من هذا ما نسمعه بالخطباء ما مساجدنا؟ من تزهيد الناس وغل أيديهم وإغرائهم بالكسل والخمول على أن هذا التزهيد في الدنيا من هؤلاء لم يأدي بما يساق لأجرهم الترغيب في الآخرة والاستعداد لها والواجب على المسلم العارف بالإسلام أن يبين للناس الجمعة بين الدنيا والآخرة إذن هذا المبحث يؤكد ما سبق وتكلمنا فيه من أن على المسلم أن يقيم المال قيمته الحقيقية فهو قيام للحياة طيب ننتقل إلى المطلب الثاني وهو مقصد الاستخلاف في الاموال صفحة 40 وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين أنجزوا التلخيص جزاكم الله خيراً وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من من المعلومات الوافرة التي يطرحها الكاتب جزاكم الله خيراً إذا نمر إلى مقصد الاستخلاف ما معنا الاستخلاف؟ ما هو مقصد الاستخلاف؟ يقول الله تعالى في الآية التي تنص على مقصد الاستخلاف آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير قال تعالى وليستعرفين الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه من علنتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إذا ما هو مقصد الاستخلاف في المال يقول القرطبي في الصفحه 41 إما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيوثيبه على ذلك بالجنة 941 قار القرطبي قوله مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن الأصل أصل الملك لله سبحانه وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيوثيبه على ذلك بالجنة فمن أنفق منا في حقوق الله وهان عليه الانفاق منها كما يهون على الرجل النفقه المال عليه اذا ادلنه فيه كان له الثواب الجزيل وال العظيم وهنا قاعده عظيمه وعقيده اساسيه من عقائد المسلم في المال فالمال وهو بين يديك انت تعتقد انك مستخلف فيه إذا المقصد الأول من المقاصد العقدية للمسلم في المال أن المال هو قيام الحياة العقيدة الثانية أن المال إنما هو أمانة أئتمنت عليها وأنت مستخلص فيها ولذلك عندما تنفق في سبيل الله إنما أنت توصل أمانة لمستحق ولا ترى لنفسك في ذلك كبير فضل فالملكية الحقيقية في للمال في الإسلام هي لله عز وجل ما أنت فلك ملكية التصرف وهذه الملكية, الملكية التصرف مثل أن يكون صاحب الشركة قد أعطاك الخزنة واعطاك المحاسبة وأمرك بأن تصرف لفلان هذا وتصرف لفلان هذا فتحت هذا المقصد بما أنه المقصد هو الاستخلاف توجد مقاصد فرعية فأول ذلك أن تتصرف في المال وفق الشريعة هذا واضح ما أنك مستخلف والمال ليس مالك. هل تتصرف وحدك هل تتصرف وفق هواك هل تتصرف وفق غضبك أو رضك لا إنما تقيم المصالح بالاموال وفق الشريعة 43 انتقل ¿qué 43. está faltando a إلى قول ابن بي, ابن بي رأى الله في الصفحة 44 يقول وإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الإنسان إنما هو نائب ووكيل يعني الله عز وجل قد ورد من جهة أخرى أن الناس عيال الله فهل يرضى المالك الأصلي أن يجيع الوكيل وعياله ويمنعهم رزقهم ذلك هو محك الابتلاء وميدان الاختبار وذلك مقصود إن الظروف التي يعيشها العالم الإسلامي منتشار من الفقر وعدم الإنتاجية في الأمة وتعطل القوى العاملة وندرة أدوات الإنتاج الكبيرة كالمصانع إن لم يكن عدامها في بعض الأقطار تعجل العودة إلى مفهوم الاستخلاف لرسم سياسة مالية جديدة في سياراتها قديمة في محتمارها ومضمونها قدم الشريعة المظهر إذن أنت لديك ملايين ومليئة مركودة ما في البنك عدم يعني في المصالح هو تعطيل لتلك الأمور. ولذلك عندما تستشعر دورك كنائب أو وكيل وأن هؤلاء الخلق عيال الله لا بد أن تفكر في نفع خلقت الله عيال الله بما لله الذي فيه. فإنه لو افترضنا أن هناك وكيلا أعطاك مالا وسافر، ثم جاء فوجد أنك تتصرف في المال لكنك أجعت عياله ولم تقيم ما يقيم أبدا ومسكت المال عندك فإنه سيعزلك عن هذه الوكالة ويسترد ماله منك إذن يكون الأمر واضحا عندنا أن المقصد هو الاستخلاف إذا لابد ان أن أتحرك وفق اذن صاحب المال وفق مراده ومقصده ليس فقط إذنه يعني ليس فقط في جانب التحريم أيضا في جانب إنتاج هذا المال وتنميته والاستثمار فيه وتحريكه بما يعود بالنفع على المال نفسه وعلى عيال الله الذين هم مستفيدون من هذا المال من هنا تأتينا القاعدة الثانية وهي مهمة جدا قاعدة وجوب الإنفاق وهكذا ترتبت, ترتبت لدينا الأفكار بما أن هذا المال إنما انا مستخلف فيه نتحكم فيه وفق الشريعة دول المقصود الأول الاستخلاف المقصود الثاني أنه يجب أن أنفق هذا يقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم واستخلافين في قال القرطبي وهذا يدل على أن ليست بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم يقول الأستاذ أحمد الريسوني صفحة 45 فالمغزى العام هو أن الإنسان أوتي الأموال والخيارات لينفقها لا ليمسكها وليستعملها فيما ينفعه وينفعه غيره لا ليكون هو عبد الله مستعملا في جمعه وحراسته بل إن ملكية الإنسان للأموال إنما هي ملكية حق الاستعمال فهو لا يملكها وإنما يملك حق استعمالها وهذا واضح في الآية التي سبقت وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وفي قولي عز وجل وآلتم من مال الله الذي آتاكم فالإنفاق مقرر ومطلوب بصورة مدئية عامة فضلا عن وظائف الاجتماعية والاقتصادية وفضلا عن الوجوه المعينة شرعا للإنفاق فيها إذن الذي يمتنع عن الإنفاق ولا ينفع نفسه وينفع غيره وداخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفطة ولا ينفقونها في سبيل الله فإشرون بعذاب أليم ومن هنا جاءت الزكاة لتحريك المال الراكد الزكاة لا تمس المال المتحرك قدر ما تستهدف المال الراكد لأن المال المتحرك يزيد فلا تؤثر فيه لذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام تجروا في أموال اليتامى لا تأكل الزكاة. وهنا مبحث دقيق لدى العلماء. هل في المال حق آخر سوى الزكاة؟ مثلا رجل عنده 100 مليون دولار مخبأ في البنك، وكل سنة يؤدي عن عن هذا زكاة زكاته. هل فلسفة الإسلام ومقصده أن يبقى هذا المال؟ راكدا أم أن مقصده أن ينفق هذا المال في أوجه الخير بما يعود على هذا المالي بالنمو وبما يعود على هذا الرجل بالنفع وبما يعود على المجتمع بالنفع كذلك وهذه مسألة دقيقة ناقشها العلماء فمدر العلماء يرى أن المال حقه والزكاة فمن أدى الزكاة فلا شيء عليه غير ذلك لكن حفظه الله ختم بحثا جميلا في المسألة ببيان أربعة حقوق هي من حقوق المال حق الوالدين المحتاجين حق القريب حق المضطر حق النوائب العامة في جماعة المسلمين ثم ذكر الحقوق المختلفة فيها وهو حق الزرع والثمر عند الحصاد وحق المواشي وحق الطيف وحق الماعون طيب ونقل هناك كلام ابن تيمية الذي يؤكد هذه المسألة يقول فصل القول في القضية ما قاله شيخ سامن تيمية آخر صفحة 46 أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال يعني الواجب الذي في المال بسبب المال عينه هو الزكاه لكن فيه واجبات أخرى ليست بسبب المال كونه مالاً وإنما بسبب دوافع أو متعلقات أخرى كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون ويجب الإعطاء في النائبة ويجب إطعام الجائع وكسوة العالي فرضاً على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عارض. يعني هذه الواجبات التي ذكرها هنا لا تجب بسبب وجود المال في حد ذاته إنما تجب بعوارد أخرى ولذلك قول صلى الله عليه وسلم ليس في المال حد ذات الزكاة أي مما سببه المال نفسه فالحق الذي سببه المال نفسه هو الزكاة أما الحقوق الأخرى فلها أسباب إذا طرأت هذه الطوارئ فإنه على الموسرين من الأمة أن يبادروا لإخراج جزء من مالهم لفك العاني وإطعام الجائع والإعطاء في النائبة وغير ذلك قال لكن بسبب عارض والمال هنا يجب أن تكون نقطة عارض نقطة حتى تهتضح لكم والمال سرط وجوبها كالاستطاعة في الحج فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شخص والمال في السكات والسبب والوجم معه حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى ويحق وجب لله تعالى يعني يريد أن يبين أن وجود المال مع هذه الشروط الأخرى يجب الإنفاق حتى إن كان الرجل قد أدى سكاته مثلا قريب لك أصابه مرض ويحتاج إلى عملية وأنت لديك فضلة من المال هنا يصبح فرضاً كفائياً عليك كونك من أقاربه أن تسد حاجته ولا تكتفي هنا بالقول أنني أخرجت زكاة مالي حيث هذه المسألة مالي التي نبحث الآن مسألة هل في المالح قنس والزكاة وهذه قد يكون السؤال عنها فحاولوا أن تضبطها بركك اذا نختصر ما قلناه في حق الاستخلاف مقصد الاستخلاف في المال يجر معه ثلاثة مسائل مسألتان مسألتان يجر معه مقصدان ومسألة المقصدان هما مقصد إقامة المصالح بالأمول في الشريعه أي أنك لا تتصرف إلا بما أذن لك والمقصد الثاني قاعده وجوب الانفاق اما المسألة فهي هل في المال حق سوى الزكاه هل المبحث واضح ولا في اشك طيب الاخوه الذين يرفعون ايديهم هل لديكم سؤال تفضلوا ابراهيم محمد عبد السلام طيب نكمل إذن نكمل ولا تعبتم تفضل سي إبراهيم تفضل اسأل نجيب نجيب على سؤال أوريانا. على حق لودي الأمر أن يأخذ عيد الناس الذين يتصرفون في أموالهم غير حق. طيب مين يستطيع أن يجيب على هذا السؤال بناء على قاعدة الاستخلاف؟ من يجيب صوتياً؟ تفاعل ضعيف أين أنتم؟ طيب الأخ خالد متولي هل يجوز لولي الأمر ان يأخذها على يد من يرابي بالأموال وعبد الرحمن المقر ايضا السأل سؤالا قريبا من هذا يقول نعم جميل أوريانا جابت قالت يجوز بناء على قاعدة الاستخلاف آه. سؤال عبد الرحمن المقري هل يحق لولي الأمر أن يأخذ على أيدي الذين يتصرفون في أموالهم بغير حق ونفس السؤال يحق لولي الأمر أن يأخذ على أيدي من يرابب بالاموال إذن ها هل يجوز لولي الأمر وكيف نستدل من خلال هذه القاعدة طيب إذا أصلنا للقاعدة أن هذا المال ليس لك وأنك إنما أنت مستخدم فيه فمن حق المسلم أن ينكر على صاحب المال إذا تصرف فيه بغير وجه الحق الذي أذن له فيه لماذا؟ لأنه كما وضحنا مال الله فكرة مال الله؟ تجعلني أنا وأنت متساويان في حق الإنكار إلا أن الفرق بين إنكار أنا كمسلم وإنكار السلطان أن أنا كمسلم أملك الإنكار باللسان والسلطان يملك الإنكار باليد والإنكار باليد يتجلى في التشريعات وفي القوانين وفي الأنظمة التي تحد من التصرف في الأموال بغير ما أذن لك لأنك كما وضحنا إنما تتصرف في الاموال وفق الشريعة فإذا لم تتصرف فيها وفق الشريعة فأنت في خانة المفسد وفي خانة العاصي ولذلك إنك تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير ويأتي التغيير حسب درجاته وحسب السلطان وغير السلطان والأبو هنا سلطان في أسرته فلذلك يستطيع الأب أن ينكر على ابنه أن يتصرف في ماله لذلك الحق آه جيد إذن أرى استيعابا جيدا من الطلبة نفعل الله بكم والحجر على المال أيضا في صلاح عم المختار هو من هذا الباب الحجر على المال لأننا نحجر على مال هو ليس له في الحق. وإنما هو مستخلف فيه وتصرف فيه بغير إذن بالطبع هذا له قوانين وقوانينه وأنظمته ماذا نريد نحن من هذا الدرس نريد أن نفهم مقاصد المال أي عقيدة المسلمين في المال يعني أن التشريع الإسلامي إذا أراد أن يشرع قانونا فإنه يلجأ إلى هذه المقاصد من أجل وضع هذا القانون هذه المقاصد التي تؤثر فلسفة الإسلام في المال بخلاف الرأسمالية التي يؤثرها سوق المصلحة الشخصية والكسب السريع فلسفة الكسب السريع تتعارض مع كثير من نظريات الإسلام وفلسفة تحكم المطلق من صاحب المال في المال تتعارض مع مقاصد المال في الإسلام طيب نمر إذا إلى المقصد الثالث وهو مقصد التمتع بالمال آه هذا مقصد جميل وإن اتانا في آخر المحاضرة فهو مقصد مريح ما هي الآية المريحة والتي تبين أن للمسلم أن يستمتع بالمال قل الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخير المصومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات قوم يعلمون وأضاف المؤلف هنا الكثير من الآيات التي يمتن الله فيها على عباده بما خلق لهم من الطيبات فكل الآيات التي يمتن الله فيها على عباده بما خلق لهم من الطيبات تدخل في هذا المقصد أي أن الله أعطاك المال لتتمتع به ولذلك ففي بيان المقصد نص الشاطبي رحمه الله تعالى على أن التمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع لذلك أكدت السنة النبويه هذا المعنى أنعوف بن مالك يحدث عن أبيه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كشف الهيئة مبهدل فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم قال من أي المال قال قلت من كل المال من الإبل والرقيقي والخيل والغنم فقال إذا آتاك مالا فليورى عليك وفي حديث آخر إن الله تعالى إذا نعمى على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمتي عليه ويبغض البؤس والتبأس ويبغض البؤس والتبأس الأصل أن الله اعطاك المال لتستمتع به لتشكره لأن المقصد الاساسي هو حصول الشكر قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إذن نظرية كل واشكر كل واشكر كل من ذوابطها من أداء الحقوق ومن أكل الحلال ومن ذكر اسم الله عز وجل وغيره وكله هنا تشمل كله والبسه واشربه وسافره واستمتعوا وإذا لذلك فإن الله يكره أن لا ترى نعمته على عبدي لماذا لأن إظهار النعمة شكر هذا مثلا إذا أهديت لك هدية فإني أسعد حين أرى تلك الساعة التي هديتها على يدك لكن لو هديها وديتها واخبأتها او اهديتك سياره فلم تركبها او اهديتك بيتا فلم تسكنه او اهديتك زوجة فلم تملك عليها او اهديتك ضيعه فلم تدخلها او اهديتك انشوده او قصيده فلم تسمعها اذا انت لم تفهم مقصد الاهداء مقصد الاهداء ان تستمتع وتشكر إذا لم تستمتع لا تشكر لذلك فإن هذه المتعه إنما هي بواعث على الشكر ولذلك نوع الله حتى تنوع أنواع الشكر وتنوع أحوال الشكر لكن هذا المتاع في القرآن بالأموال ليس على إطلاقه بل له خصائص بل له خصائص ما هي خصائص التمتعي بالمالي في القرآن وما سنأخذه في الحصة القادمة إن شاء الله ونا لديكم اسئله وأنصح بقراءة ما كتب في الكتاب حتى إذا أتينا إلى المحاضرة نريد أن ننهي في محاضرة القادمة بقية المنقصد الأساسية للعقيدة فأنصحكم بقراءة الكتاب فهو ممتع ويساعد إن شاء الله على مزيد الإضاحة خلال المحاضرة بارك الله فيك طيب هل لديكم أسئلة قبل أن نغلق السلام عليكم ورحمه الله و بركاته ماهر جزاء لا تنسون من دعائكم السلام